نبت لي نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إنما شاكرو وإما كفروا إننا أعطنا للكافرين سلاسل وأولاد إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه اننا نخاف من ربنا يوما نابوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ولقاهم نظره وسورا وجزاهم بما صبروا جن وحنيرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنه نيرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قوانير قوان. 114. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 115. عينا فيها تسمى سلسبيلا 116. ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم إذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا من ثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خطورا استبرق وحلوا أساير من فضتهم وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سائكم مشكورة إن نحن نزلنا عليك القرآن زيلا فاصبِل لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا وادْكُر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجدنه وسبح لينا قويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسمهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدلا إن هذه تذكرا إن هذه تذكرا